وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محلثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا بيان مختصر لعقيدة أهل السنة والجماعة في آل بيك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا بيان موجز لهذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة فإن أهل البيت هم آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة أخرج مسلم وأبو جاغود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الصدقة لا تنبغي بآل محمد إنما هي أوشاخ الناس وعن الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل محمد ما تحل لنا الصدقة صحها الشيخ شاكر وشيخ ناصر وآل البيت هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبل الحارث بن عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته من أهل بيته كما قال تعالى إنما يريد الله ليرهب عنكم الرجس أهل البيت وأهل بيت المصطفى الأطفار وتابعيه السعادة الأخيار فكلهم في محكم القرآن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 قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن عقيدة أهل السنة قال ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم أي من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبونهم لأمرين للإيمان وللقرابة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يكرهونهم أبدا ولكن لا يقولون كما قال الرافضة كل من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض علي وعلى هذا يقولون فلا يمكن أن نحب علي حتى نبغض أبا بكر وعمر وكأن أبا بكر وعمر أعداء لعلي بن أبي طالب لأنه قد تواتر النقل عن علي رضي الله عنه أنه كان يثني عليهما أي على أبي بكر وعمر على المنبر ونحن أهل السنة نقول إننا نشهد الله تعالى على محبة آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وطرابته نحبهم لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن آل بيته أزواجه بنص القرآن العظيم قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تريدين الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتم تريدين الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عاد للمحسنات منكن أجر عظيما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 إن أنت قيتن فَلا تُخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا فَوْلاً مَعْرُوفَةً وَقَرَّنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَطِمْنَا الصَّلَاةَ وَأَتَيْنَا الزَّكَاةَ وأطعن الله اللَّهَ وَرَسُولَهُ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فأهل البيت هنا يدخل فيها أي في هذه الجملة في أهل البيت أزواج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخلن بلا ريب وكذلك يدخل في أهل البيت قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي والحسن والحسين وغيرهم كالعباس بن عبد المطلب وأبنائه فنحن نحبهم لقرابتهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولإيمانهم بالله نحبهم لقرابتهم الرسول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولإيمانهم بالله فإن كفروا فإننا لا نحبهم ولو كانوا من أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم فأبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نحبه بأي حال من الأحوال بل يجب أن نكرهه لكفره ولإيذائه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أبو طالب يجب علينا أن كرهه لكفره لكن نحب أفعاله التي أسداها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من الحماية والذب عنه والدفاع عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويتولونهم أي يجعلونهم من أوليائهم فأهل السنة يتولون آل البيت ويجعلونهم من أوليائهم والولين يطلق على عدة معان يطلق على الصديق والقريب والمتولي للأمر وغير ذلك من الموالات والنصرة وهنا يشمل النصرة والصداقة والمحبة وأهل السنة والجماعة يحفظون في أهل البيت وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال يوم غدير خم اذكركم الله في أهل بيته يحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمونها ويعملون بها ويطبقونها حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيته وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تاركم فيكم فقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله تعالى ورغب فيه ثم قال واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي, في أهل بيتي فقال حسين بن فبره لزيد بن ارقما ومن اهل بيته يا زيد اليس نسائه من اهل بيته قال زيد رضي الله عنه نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومنهم هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة قال زيد نعم فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي عهد الذي عهد به إلى أمته يوم غدير خم هو اليوم الثامن عشر من ذي الحج وهذا الغدير ينسب إلى رجل يسمى ويدعى خما وهو أي هذا الغدير في الطريق الذي بين مكة والمدينة قريب من الجحفة والغدير هنا هو مجمع السيد وقيل هو الغيظة أي الشجر الملتف نسب هذا الغدير إليها لأنه واقع فيها نزل الرسول صلى الله عليه وسلم منزلا في رجوعه من حدة الوداع وخطب الناس وقال أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا يعني اذكروا الله اذكروا خوفه وانتقامه إن أضعتم حق آل البيت واذكروا رحمته وثوابه إن كنتم في حقهم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجف بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي وهذا الحديث حسن لغيره أخرجه الترمذي وأحمد في المسند وفي فضائل للصحابة والنسائي في الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف والطوراني في الكبير والحاكم في المستدرك وضعفه جمع لضعف يزيد بن زياد فهذا الحديث فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة وكذلك في المسند الذي في المسند بنفض والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي وأما الذي في فضائل الصحابة فبنفض لن ينال خيرا حتى يحبوكم لله ولقرابتي وهذا مرسل ضعيف ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس لما اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي قال شيخ الإسلام وقال أيضا للعباس عمه أيضا مصدر آضى يئيظو أي رجع وهو مصدر لثال محذوف والمعنى عودا على ما سبق يجفو أن يترفع ويكره وهاشم هو جد أب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يؤمنون أي لا يتم إيمانهم حتى يحبوكم لله وهذه المحبة يشاركهم فيها غيرهم من المؤمنين لأن الواجب على كل مسلم أن يحب كل مؤمن لله لكن قال صلى الله عليه وسلم ولقرابتي فهذا حب زائد على المحبة لله ويفتص به آل البيت قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحب آل البيت لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم هو حب لله أيضا وفي قول العباس إن بعض قريش يجف بني هاشم بليل على أن جفاء آل البيت كان موجودا منذ حياة النبي صلى الله عليه وسلم والجفاء الترفع والكبر والكره والبغضاء وذلك لأن الحسد من طبائع البشر إلا من عصمه الله رب العالمين فكانوا يحسدون آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم على ما من الله به عليهم من قرابتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجفونهم ولا يقوبون بحقهم قال فيه الإسلام رحمه الله تعالى وقال يعني النبي المختار صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والترمذي في جامعة من حديث وافلة بن الأسقع رضي الله عنه وفي الحديث شاهد ودليل على فضل العرب وأن قريشا أفضل العرب وأن بني هاشم أفضل قريش وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا وفيه فضل بني هاشم الذين هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا دليل على أن بني هاشم مصطفون عند الله مختارون من خلقه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم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 عقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لآل البيت أنهم يحبونهم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في التذكير بهم ولا ينزلونهم فوق منزلتهم بل يتبرؤون ممن يغلون فيهم حتى يوصلوهم إلى حد الألوهية كما فعل عبد الله ابن سبأ في علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال له ابن سبأ أنت الله وإسماعيل هو ابن إبراهيم الخليل إن الله اصطفى بني إسماعيل إسماعيل هو ابن إبراهيم الخليل وهو الذي أمر الله إبراهيم بلبحه وقصفته معروفة في سورة الصافات واصطفى من بني إسماعيل كنانة وهو الأب الرابع عشر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنانة ابن خزيمة واصطفى من كنانة قريشا وقريش هو الأب الحادي عشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فهر بن مالك وقيل الأب الثالث عشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النظر بن كنانة وهاشم هو الأبو الثالث لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقيدة أهل السمة والجماعة بالنسبة لآل البيت أنهم يحبونهم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التذكير بهم ولا ينزلونهم فوق منزلتهم بل يتضرؤون ممن يغلون فيهم حتى يوصلوهم إلى حد الألوهية كما فعلت الرواطر وكما فعل كبيرهم الذي علمهم الكفر عبد الله بن سبأ في علي بن أبي طالب حين قال له أنت الله قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا عقيدة أهل السنة والجماعة في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين مبينا مكانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة قال رحمه الله تعالى ويتوالون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أمهات المؤمنين هذه صفة لأزواج فأزواج النبي صلى الله عليه وعلي آله وسلم أمهات المؤمنين وأمهات لنا في الاطرام والاحترام والصلة قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فنحن نتولاهن بالنصرة والدفاع عنهن واعتقاد أنهن أفضل أزواج أهل الأرض لأنهن زوجات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهن أمهات المؤمنين في الاحترام والتوقير وتحريم نكاحهن على الأمة كلها أما بقية الأحكام فحكمهن حكم الأجنبيات من حيث تحريم الخلوة بهن والنظر إليهن قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلك كان عند الله عظيما وقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فهن أمهات المؤمنين في الاحترام والتحريم لا في المحرمية أمهات المؤمنين في الاحترام والتوقير وتحريم نكاحهن على الأمة فما بطية الأحكام فحكمهن حكم الأجنبيات من حيث تحريم الخلوة بهن ومن حيث تحريم النظر إليهن وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأنهن أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن في الآخرة وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسعة وهن عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وميمونة وأم حبيبة وسودة وجويرية وأما قديدة فقد تزوجها قبل النبوة ولم يتزوج عليها حتى ماتت وتزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية ولم تلبث إلا يسيرا ثم توفيت فهؤلاء جملة من دخل بهن من النساء وهن إحدى عشرة رضي الله عنهن توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسبوا فعائشة ميمونة فصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست نظمهن مهذب ولا يخفى أن ضرورة الشعر جعلت ما لا ينصرف منصرفا هنا. ويؤمنون يعني أهل السنة والجماعة بأنهن أزواجه في الآخرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأحاديث وردت في ذلك منها ما أخرجه البخاري أن عليا لما بعث عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفروهم خطب عمار فقال إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة يعني عائشة رضي الله عنه ولكن الله بتلاكم لتتبعوه أو إياها وأخرج ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة لهذه الأحاديث وغيرها ولقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سَبِيلَكَ كواقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدم التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم فقال سبحانه وأزواجهم فأثبت الزوجية لهن بعد دخول الجنة وهذا يدل على أن زوجة الإنسان في الدنيا تكون زوجته في الآخرة إذا كانت من أهل الجنة قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى خصوصا خديدة رضي الله عنها أم أكثر أولاده خصوصا خديدة رضي الله عنها وخصوصا مصدر حذف عامله أي أخص خصوصا خديدة رضي الله عنها أم أكثر أولاده صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي خديدة بنت خويلد ولها من المزايا والفضائل الشيء الكثير منها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوجها أول ما تزوج وكان عمره حينذاك ذاك خمسا وعشرين سنة وكان عمرها أربعين سنة وكانت مرأة عاقلة وانتفع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفاعا كثيرا لأنها مرأة ذات عقل وذكاء ولم يتزوج عليها أحد رضي الله عنها فكانت كما قال المؤلف وهذا من فضائلها أيضا أم أكثر أولاده البنين والبنات ولم يقل المؤلف وكانت أم أولاده لأن من أولاده من ليس منها وهو إبراهيم عليه السلام فإنه كان من مارية القبطية وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذين من خديدة هم ابنان وأربع بنات القاسم ثم عبد الله ويقال له الطيب والطاهر ابناني القاسم ثم عبد الله وأما البنات فهن زينب ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم رقية وأكبر أولاده القاسم وأكبر بناته زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن الصحابة وآل البيت أجمعين ومن مزايا وفضائل خديجة رضي الله عنها كما قال شيخ الإسلام وأول من آمن به وعاضضه على أمره ولا شك أنها أول من آمن به لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءها وأخبرها بما رأى في غار حراء قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا وآمنت به رضي الله تبارك وتعالى عنها وقد أفرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الغار إلى بيته قال لخديجة رضي الله عنها لقد خشيت على نفسي قالت له خديجة كلا وكلاها هنا كلمة نفي وإبعاد وهذا أحد معانيها وقد تأتي كلا بمعنى حقا وبمعنى ألا التي للتنبيه يستفتح بها الكلام وهي هنا كلمة نفي وإبعاد فقالت خديدة للنبي صلى الله عليه وسلم كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا والله إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وذهبت به إلى ورقة ابن نوفل وقصت عليه الخبر وقال له إن هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى وهذا رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها والناموس الذي ذكره ورقة هو صاحب السر هو دبريل والناموس في اللغة صاحب سر الخير والجاسوس صاحب سر الشر فآمن به ورقة ولهذا نقول أول من آمن به من النساء قديدة ومن الرجال ورقة بن نوفل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأول من آمن به وعاضده على أمره يعني أم المؤمنين خديدة رضي الله عنها عاضده على أمره أي ساعده ومن تدبر السيرة وجد لأم المؤمنين خديدة رضي الله عنها من معاضضة النبي صلى الله عليه وسلم ومناصرته ما لم يحصل لغيرها من النساء قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان بعض فضائل خديدة رضي الله عنها وكان لها منه المنزلة العالية حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يذكرها رضي الله عنها بعد بوتها ويرسل بالشيء إلى صديقاتها ويقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحفظ لفديجة عهدها بعد موتها وكان يثني عليها وهذا يدل على عظم منزلتها عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل أقسم النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أن الله لم يبدله خيرا منها رضي الله تبارك وتعالى عنها قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وهذا معقوف على ما مر منصوبا خصوصا خديدة رضي الله عنها ثم قال والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وهي عائشة بنت أذي بكر رضي الله عنهما فأما كونها صديقة فلكمال تصديقها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكمال صدقها في معاملته صلى الله عليه وسلم ولصبرها على ما حصل من الأذى في قصة الإفت ويدلك على صدقها وصدق إيمانها بالله أنه لما نزلت براءتها قالت إني لا أحمد غير الله وهذا يدل على كمال إيمانها وصدقها وأما كونها بنت الصديق فكذلك أيضا فإن أباها رضي الله عنه هو الصديق في هذه الأمة بل هو صديق الأمم كلها لأن هذه الأمة أفضل الأمم فإذا كان صديق هذه الأمة فهو صديق غيرها من الأمم أخرج الحاكم في المسفدرة بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت لما وسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا آمن به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس قال أبو بكر رضي الله عنه أوا قد قال ذلك قالوا نعم قال لئن كان قال ذلك لقد صدق قالوا أتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة فلذلك سمي أبو بكر الصديق وعزاه ابن كثير للبيهقي في الدلائل من طريق الحاكم وهو صحيح وقد أدرجه الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة فهذا صريح في أن أبا بكر رضي الله عنه سمي الصديق من يوم إذ وجزم الطحاوي في مشكل الآثار بأن سبب تسمية أبي بكر رضي الله عنه بالصديق إنما هو سبقه الناس إلى تصديقه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إتيانه بيت المقدس من مكة ورجوعه منه إلى منزله بمكة في تلك الليلة وإن كان المؤمنون يشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك إذا وقفوا عليه فنحن نؤمن بذلك ونصدقه ولكن سبق إلى التصديق بذلك أبو بكر فلقب دو رضوان الله عليه وهو صديق هذه الأمة بل صديق الأمم كلها لأن هذه الأمة أفضل الأمم فإذا كان صديق هذه الأمة فهو صديق غيرها من الأمم رضي الله تبارك وتعالى عنه قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضع عائشة على النسائك فضل الثريد على سائر الطعام وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه وعن أبي موسى رضي الله عنه قوله رحمه الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم على النساء العموم ظاهره العموم أي على جميع النساء وقيل إن المراد فضل عائشة على النساء أي من أزواجه اللاتي على قيد الحياة فلا تدخل في ذلك خديدة رضي الله عنه لكن ظاهر الحديث العموم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كم لمن الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وخديدة بنت خويلد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام هذا الحديث متفق على صحته أخرجه الشيخان بدون ذكر خديدة رضي الله عنها وهذا يدل على أنها أفضل النساء مطلقا يعني عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها منزلتها عظيمة جدا ولها من الفضائل العظيمة ما لم يدركه أحد سواها من النساء ولكن ليست أفضل من فاطمة باعتبار النسب لأن فاطمة بلا شك أشرف من عائشة نسبا وأما منزلة عائشة فإن عائشة رضي الله عنها لها من الفضائل العظيمة ما لم يدركه أحد سواها من النساء وعائشة رضي الله عنها أحب أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه ولم يتزوج بكرا غيرها وكان الوحي ينزل عليه صلى الله عليه وسلم في لحافها وبرأها الله تعالى في القرآن المجيد مما رماها به أهل الإذ وهي أفطه النساء وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها بين سحرها ونحرها ودفن في بيتها إلى غير ذلك من فضائلها وقد اتفقت الأمة على كفر قاذفها بعد أن برأها الله تعالى في كتابه وأفتى غير واحد بقتل من سبها رضي الله عنه وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام والثريد أفضل الأطعمة لأنه خبز ولحم والخبز من البر وهو أفضل الأقوات واللحم أفضل الإدام فإذا كان اللحم سيد الإدام وإذا كان البر سيد القوت ومجموعهما الثريد كان الثريد أفضل الطعام وعائشة رضي الله عنها فضلها على النساء ففضل الثريد على سائر الطعام وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن هاتين الزوجين رضي الله عنهما في منزلة واحدة يعني خديدة وعائشة رضي الله عنهما لأنه قال خصوصا خديدة ثم قال والصديقة ولم يقل ثم الصديقة فهذا ما يدل عليه ظاهر كلامه رحمه الله تعالى ولشيخ الإسلام تفصيل حكاه عنه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام وهو التفصيل الذي سيذكر بعده حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافلي حليلة خير الناس دينا ومنصبا نبي الهدى ذي المكرمات الفواضلي عقيله حي من لؤي ابن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائل مهلبه قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل بهذا وغيره مدحها حسان بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنها فظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان هاتين الزوجين رضي الله عنهما في منزلة واحدة لأنه قال خصوصا خديدة ثم قال والصديقة ولم يقل ثم الصديقة والعلماء اختلفوا في هذه المسألة فقال بعض العلماء خديدة أفضل لأن لها مزايا لم تلحقها عائشة فيها وقال بعض العلماء بل عائشة أفضل لهذا الحديث ولأن لها مزايا لم تلحقها خديجة فيها وفصل بعض أهل العلم فقال إن لكل منهما ميزة لم تلحقها الأخرى فيها ففي أول بسالة لا شك أن المزايا التي حصلت عليها خديجة لم تلحقها فيها عائشة من حياطتها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقيامها على شأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورعايتها له صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يمكن أن تساويها عائشة في ذلك وبعد ذلك وبعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم حصل من عائشة من نشر العلم ونشر السنة وهداية الأمة ما لم يحصل لخديجة رضي الله عنها فلا يصح أن تفضل إحداهما على الأخرى تفضيلا مطلقا بل نقول هذه أفضل من وجه وهذه أفضل من وجه ونكون قد سلبنا مسلك العد فلم نهدر ما لهذه من الميزة ولا ما لهذه من الميزة وعند التفصيل يحصل التحصيل وعائشة في العلم مع في الصدق تفهم نكتة النتيجة وعائشة في العلم مع قديدة في الصدق ففهم نكتة النتيجة عائشة في العلم لأنها عشرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد نزول الوحي مدة أطول وتعلمت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكثير وأما قديدة فلها فضل الصدق ولها فضل الحياطة والإنفاق والبذل والرعاية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمسلك العدل هنا وعائشة في العلم مع خديدة في السبق فافهم نقطة النتيجة وهما وبقية أزواج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة معه فأهل السنة والجماعة هذه عقيدتهم بالنسبة نسبة لآل بيت النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهم وسط في آل البيت بين الإفراط والتفريط وهم وسط في آل البيت بين الغلو والجفاء فإنهم يحبون آل البيت ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في التذكير بهم لما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى على آله وسلم الأمة بإآل البيت فقال ثلاثة عند غدير قم أذكركم الله في أهل بيتي الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فأهل السنة يحفظون في آل البيت وصية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التذكير بهم ولا ينزلونهم فوق منزلتهم بل يتبرؤون ممن يغلون فيهم حتى يوصلوهم إلى حد العصمة أو إلى حد الألوهية كما فعل عبد الله بن سبأ لا رحم الله فيه مغرز إبرة كما فعل في علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال له أنت الله فأهل سنة بالنسبة لأهل البيت هذه عقيدتهم وهم يتبرؤون من النواصد ويتبرؤون من الروافض، وهم وسط في آل البيت بين هؤلاء وهؤلاء فهم بين الغلو والجفاء فهم يعرفون لأهل البيت حقهم لأنهم من أهل الإيمان ولأنهم من قرابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقربتهم منه ولإيمانهم بالله، فأما حبهم لإيمانهم بالله فيستوي في ذلك آل البيت مع راق المؤمنين، فإن كل من آمن بالله رب العالمين يحب لإيمانه بالله رب العالمين، والذي يخصهم هو قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآل البيت هم الذين حرومت عليهم الصدقة وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبن حارث بن عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته رضي الله عنه من أهل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت فأزواج النبي صلى الله عليه وعليه على آله وسلم من آل بيته وكما في آيات سورة الأحزاب بعد أن ذكر الله رب العالمين ما ذكر في حق أزواج النبي صلى الله عليه وعليه على آله وسلم ثم قال وهذا واضح وصريح جدا ويدفع به في وجه كل من أراد أن يخرج أزواج النبي رضي الله تبارك وتعالى عنه من آل بيت النبي المختار فيقال له قال تعالى وقرنت في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وعقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وعفعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فأهل البيت هنا يدخل فيها أزواب الرسول صلى الله عليه وسلم بلا ريب وكذلك يدخل في أهل البيت قرابته فاطمة وعلي والحسن والحسين وغيرهم كالعباس بن عبد المطلب وأبنائه وكذلك يدخل آل جعفر وآل عقيم وبن الحارث ابن عبد المطلب فكل هؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل السنة والجماعة يحبونهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحبونهم لإيمانهم بالله تبارك وتعالى أما إن كفروا فإننا لا نحبهم ولو كانوا من أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم فأبو لهب وهو عم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجوز أن نحبه بأي حال من الأحوال بل يجب أن نكرهه لكفره ولئذائه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك أبو طالب يجب علينا أن نكرهه لكفره ولكن نحب أفعاله التي أسداها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من الحماية والدفاع والذب عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل السنة يجعلون أهل البيت من أوليائهم يحفظون فيهم وصية نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتقربون إلى الله تبارك وتعالى بحبهم ولكن لا يغلون فيهم كما فعلت الروافض فإنهم قد غلوا في آل البيت غلوا عظيما لا يفعلون كما يفعل الجهال الذين يرفعونهم فوق أقدارهم التي أنزلهم الله رب العالمين فيها ومقاديرهم التي جعلهم الله رب العالمين عليها والتي آتاهم الله رب العالمين إياها أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء بين أهل الغلو وأهل الجفاء بين أهل الإفراط وأهل التفريط يحبون آل البيت ولا يغلون فيهم، ولا يجفونهم، لا يكرهونهم، ولا يترفعون عليهم، ولا يبغضونهم، بل يتقربون إلى الله رب العالمين بحبهم، وذلك لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليإيمانهم بالله رب العالمين، وأهل السنة يحبون أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمهات المؤمنين في الاحترام والتوقير وتحريم نكاحهن على الأمة أما بقية الأحكام فحكمهن رضي الله عنهن حكم الأجنبيات من حيث تحريم الخلوة بهم والنظر إليهم قال الله تعالى النبي وأولاب المؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال جل وعلا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما وقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فحرم الله رب العالمين الخلوة بهن وحرم الله رب العالمين النظر إليهن وجعل نكاحهن بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا عظيما وخطبا جليلا وحرمه الله رب العالمين وهن أمهات المؤمنين في الاحترام والتوقير وتحريم نكاحهن فأهل السنة والجماعة لا يذهبون في حق أمهات المؤمنين مذهب الرواطر الذين كفروا أمهات المؤمنين ونعتوهن بأطبح النعوت ووصموهن بوصمة العار وهن أزواج النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولذلك أجمعت الأمة على أن من رمى عائشة بالفحش بعدئذ أنزل الله رب العالمين براءتها في القرآن العظيم فإنه هاتر بالله رب العالمين اتفقت الأمة على كفر قاذف عائشة رضي الله عنها بعد أن برأها الله تعالى في كتابه وأفتى غير واحد بقتل من سبها رضي الله تبارك وتعالى عنه فأهل السنة والجماعة يعرفون لعائشة رضي الله عنها قدرها ويبرعونها مما رماها به أهل الإذك والكذب والمين والله رب العالمين برأها من فوق سبعة أرقعة وأنزل في حقها قرآنا يطلى في المحاريب إلى يوم الدين وهي لما أنزل الله رب العالمين براءتها لصدقها وهي الصديقة بنت الصديق تقول إني لا أحمد سوى الله رب العالمين وهذا يدل على كمال إيمانها وصدقها رضي الله تبارك وتعالى عنها وحسان رضي الله عنه لما تورط فيما تورط فيه وتكلم بما تكلم به وأقيم عليه الحد عاد بعد ذلك إلى متحها رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنها فقال فيها شعرا رائقا حسنا فكما مما طال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافلي حليلة خير الناس دينا ومنصبا نبي الهدى ذي المكرمات الفواضلي عقيلة حي من لؤي بن غالب فرام المساعي مجدهم غير زائل مهلبة قد طيب الله خيمها وطفرها من كل سوء وضاطلي رضي الله تبارك وتعالى عنه يعرف أهل السنة مزايا أمهات المؤمنين يعرفون تلك المزايا التي جعلها الله رب العالمين لأم المؤمنين خديدة ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وعليه على آله وسلم ظل على وفائه لها بثبات الحب لها في قلبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها حتى قبضه الله رب العالمين إليه وكان لا يقبل في حقها كلمة أبدا وكانت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لمكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم تغار من فديدة رضي الله تبارك وتعالى عنها وقد ماتت من زمن بعيد ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل من ذلك ما يتحمل حتى غضب يوما غضبة عظيمة فقالت هي في نفسها لربها تبارك وتعالى إن سكنت عني يا رب غضب نبيك صلى الله عليه وسلم لا أعود بعدها إلى ذلك أبدا فسكن غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لها وقد قالت له وما لك في حمراء الشطفين قد هلكت على الضهر يعني أنها كانت عجوزا قد أبدلت الله رب العالمين خيرا منها يعني أنه ما تزوج بكرا سواها رضي الله عنه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبة عظيمة وقال لا والله ما أبدلني الله رب العالمين خيرا منها ومضى صلى الله عليه وسلم يعدد مزاياها إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها ولد يعني ولم يكن لي منك ولد يا عائشة وأما عائشة رضي الله عنها فإنها كانت تغار على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تكنوا إِلَّا الْمَحَبَّةَ لِأُمِّ المؤمنين خَدِيلَةَ رضي الله تبارك وتعالى عنها وعنها والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على فضل عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخضر في جمل هذا هو ملخصها هي أحب أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل إنه صلى الله عليه وسلم لما سأله عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه من أحب الناس إليه قال عائشة قال فمن الردال قال أبوها وكان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافها ووعظ النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فوالله ما أنزل الله علي الوحي في لحاف واحدة من كن سواها رضي الله عنهن وبرأها الله رب العالمين في القرآن المجيد مما رماها به أهل الإفك والكذب والمين والبهتان وعائشة أفقه النساء وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وفي نوبتها وتوفي بين شحرها ونحرها رضي الله عنها ودفن في بيتها إلى غير ذلك من فضائلها تفقت الأمة على كفر قاذفها بعد أن برأها الله تعالى في كتابه وأفتى غير واحد بقتل من سبها رضي الله تبارك وتعالى عنها وفضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ومع ذلك فما حظيت به خديدة رضي الله عنها في بدء الإسلام ونشأته ونشأة الدعوة إلى الله رب العالمين لم تتحصل على مثله عائشة وأما ما تحصلت عليه عائشة رضي الله عنها من العلم وما بثته بعد ذلك منه في الأمة فذلك ما لم تتحصل عليه خديدة ولذلك لا يصح أن يقال بالتفضيل المطلق بينهما رضي الله عنهما ولكن وعائشة في العلم مع قديدة في السبق فافهم نكتة النتيجة رضي الله عنهما وعن بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في آل البيت ويدخل في آل البيت بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقرابته كالعباس وبنيه وجعفر وعقيل وعلي وآل بيت علي وأيضا يدخل في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه بنص القرآن العظيم فإنهن من أهل البيت هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في آل البيت وفي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي العقيدة الوسط بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين